إن الله مع الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المات تعانيه الأمة من مشكلات إنما هي تنتج عن البعد عن ذكر الله عز وجل ومن آرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامه أعمى قال ربي لما انشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجدي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخره اشد وابقى انما تعانيه الامه من مشكلات ومن ازمات ومن أمراض ومن معضلات ومن إرهاق ومن عدم بركة في الوقت ومن ضياع للأموال ومن ضياع للأوقات ومن وقوع في المعاصي إنما هي نتيجة بدهية طبيعية عن البعد عن الله سبحانه وتعالى فعليك يا عبد الله أن تكن من الله تعالى قريبا وأن تعتصم بحمل الله وان تسير خلف رسول الله عليه الصلاه والسلام وان يكون قلبك هذا معلق بربه يكون قلبك هذا معلق بربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله وكما كان مقاله يحي يا, يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكني الى نفسي طرفه عين شكا او شكت فاطمه رضي الله تعالى عنها وارضاها الى ابيها عليه الصلاه والسلام ما تجده من معاناه في خدمه المنزل وعلمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتي له بسمي وهي تريد خادما او خادمه تخدمها فذهب النبي صلى الله عليه وسلم اليها في بيتها عندما علم بمجيئها وقدومها عليه فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهما والحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين قال وقد أخذ مضاجعهما فلما سمعا صوت النبي عليه الصلاه والسلام أراد أن يقوما فقال لهما على مكانكما فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بينهما أي بين فاطمه رضي الله تعالى عنها وبين علي رضي الله تعالى عنه وارضاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما مربيا وموجها وحتى تكون الفائده للامه جمعاء الا ادلكما على ما هو خير لكما من خادم يخدمكما قال له بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما اذا اويتما الى مضاجعكما فذكر الله فسبح الله 33 اي قولا سبحان الله 33 مرة فسبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 34 هو خير لكما من خادم قال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه والله لقد لزمتها ولم افارق هذه الأدعية والافكار